الك بان الله لم يكن غيرا نعمه انعمغا على قوم حتى حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قومهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا, وأغرقنا آل فرعون وقلوا قالوا ظالمين إن شر الدواء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 يَغُونُ فِي الْحَوْضِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفُوهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَاطَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوتي ومن رباط من وَتِي وَمِن رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَقَرِينًا مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم